لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفتين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتنو فحفا مطهرة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 كهم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه